حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذون أزواج وصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج؟ فإن خرجنا فلاجنا حَيْعَلِيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَفْسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْف حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ